لكن ليس عليه شيء اذا ما جلد السجود ويجب هنا سجود السهو لزيادة في الصلاه او نقص منها ويجب سجود السهو لزياده في الصلاه او نقص منها اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلست للصلاح او لحن لحنا يقيل المعنى في الكلام بدل ما يقول اياك نعبد مثلا فلحن ال نعبد هذا لحن أنعمت أو شك في زيادة وقت الفعل، هنا يجب سجود السه لزيادة أو نقصان. هنا من المناسب أن نقول إن سجود السه يغبر ترك الواجبات، لكنه يجبر لا يجبر ترك أمكان. يعني لو ترك واجباً. فإن هذا الواجب لا يلزمه أن يعيده لا يلزمه أن يأتي به لما يكفيه أن يزود سجدة إيسه وآخر الصلاة ولا شيء عليه والسجدتان تقومان مقام الواجب المطلوب مثل لما ذكرنا أقوال وأعمال الصلاة التشهد الأول في الصلاة الخلاسية والصلاة المبعيد فركعتين الأوليين بعدهما في الظهر والعصر والعشاء وبعد الركعتين الأوليين في المغرب تشهد الأول لو نسي أن يجلس ويتشهد وقام الى الركعة الثالثه واستوى قائما وشرع في التراغ المحققون الأهل العلم يقولون إن التشهد الأول يعني إما أنه واجب وإما أنه سنة وليس برق وليس بفرط من فروض ولا من أركان الصلاة فلما قام عنه إلى القيام وتم له القيام يبقى لا يجوز له أن يرجع من الرقم إلى الواجب ويبقى سقط عنه هذا التشهد ويجبر هذا التشهد ان يسجد سجدتي تسليم في اخر الصلاه فيجبر سجود السهل يبقى يجب سجود السهل لزياده في الصلاه او نقصان منها طيب فاينه السجود انه يجبر ترك الوات طيب اذا كانت المطروكات يعني أركانا لا لا يجب وجود السهول الاركان فلا بد من الاتيان بالركن ان ام وإلا بان لم يمكن يبقى تكون الوقعه محل الركن باطله ولا تختص وينلزمه ان ياتي الوقعه وينلزمه ان ياتي بالركن والا اذا لم يمكنه وطال الفصل يبقى يعيد الايه الصلاه ويبقى سجود السهو ليس جابرا لترك الركوع انما هو واجب هنا يعني هذا من محل الوجود لسجود السهو لان ترك نقصت الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الغدا ركعتين ثم سلم ناسي سهو ولهيبته صلى الله عليه وسلم وجلال قدر عمر الصحابة لم يستطع حدنا يتكلم فلعلى الصلاة أن تكون قد ناقصت فقام رجل كده غلبان ضعيف يقال له ذو يديه في يديه عين خلقي فقام وقال يا رسول الله اتصلت الصلاه الصلاة أو أنسيت؟ النبي تعجب بقى واحد بس اللقاء الصحابة الجمهور الكبير الكثير ده هو فنظر إلى الصحابه وكانه بنظره اليه يقول او قد فعل فقالوا نعم يا رسول الله صليت بنا ركعتين فاعترف بكنين اسف ركعتين كاملتين بما فيهما من الاركان فاستقبل القبله وقام صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعتين رئيين وسلم بعد ان سجد للسنه فيكون سجود السهو في ترك الواجب جابرا لترك الواجب لكن سجود السهو في الركن لابد من اللي كان بالركن ايه ولم ثم السجود يجب سجود السهو ده سجود السهو علي انه سلم ويرد علي انه لا ويرد علي انه يجب ومهم جدا ان نعرف انه يجب لزياده الصلاه او المصان صفة سجود السهر من فضلك هو هنا لم يشر الى صفه سجود السهر طيب صفه سجود السهر ان يبدو المصلي سيدتين في اخر الصلاه بعد الفراغ من التشهد والحقيقه وردت خمس روايات في سجود السهر في بعضها ان السجود كانت قبل السلام وفي بعضها سجود كان بعد السلام والمحققون من الفئة خباكية الإسلام الى ذكروا كلاما مثيلا متى يشرع سجود السهوي قبل السلام ومتى يشرع قبل بعد السلام يشرع سجود السهوي قبل السلام إذا كان السهو بسبب النقصان في الصلاة إذا كان السهو بسبب النقصان انه نقص في الصلاه يبقى محل سجود السهم قبل السلام بعدما يتشاهد يزود سجد ثم يسلم فاذا كان السهم قد ترتب عليه ان زاد الصلاه لا نقص فيكون محل سجود السهم بعد السلام حتى لا يجمع في الصلاة زيادته الزياده التي زادها وزيادة الحجوم حتى تغير صفة الصلاة كثيرة هي الزيادة اللي هو زادها سألة ومشلم ثم يسجد سجدة أي الساة بعد الصلاة وإذا نعم يعني منح كلامي أنا لسه ما وإذا كان سجود السهو بسبب الزياده وبعد السلام هل يشرع فيه تشهد او انه يكتفى بالسجدتين فقط الصحيح من قولي العلماء هو اختيار الشيخ الاسلام تيميه انه يشرع فيه التشهد يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد والسلام هذا هو صحيح من قول العلماء وهو اختيار ديار الشيخ الإسلام المتعين إذا بحنا بلا هل الزيادة آسف هل الذي حدث في الصلاة سهوة نقصان أو أنه زيادة فإذا كان نقصان إذا سجود السهو محله قبل بعد المشاو وإذا كان فتركوا على السهو أن زادت الصلاة فحتى لا تجتمع في الصلاة الزيادة تالي. يبقى يسجد ها عقب السلام ويبقى هل يتشهد اذا سجد عقب السلام الصحيح انه يتشهد طيب الصلاة الصلاه بتعمد سجود السهل الواجب اذا كان عالما انه ساه وعالما ان السهل يوجب السجود وترك السجود عمدا يبقى ترك الصلاه هنمشي في حياتي نتيجه عن المنصور ونصور وحكم المنصور الى المنصور الى المنصور الى المنصور الى المنصور الى المنصور الى المنصور الله سبحانه وتعالى على الى في الى المنصور الى المنصور الى المنصور الى المنصور للأصل للرجال الاحرار البالغين المرأة في الفقه الإسلامي ليست من أهل الجماعات، يعني لا يجب عليها أن تحضر صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الهديد الحقيقة في التصور الإسلامي وده مبنى أحكام الفقه قائم على هذا التصور أنه كلما كان حال المرأة أسطر كان ذلك لها أسطر ما عندناش التربية الإسلامية والفقه الإسلامية في شريعة الإسلام وفي ذقه المسلمين أن يكفر خروج المرأة وبقوده لا مفهوم شعب قال تعالى وقرنا في بيوتكن وان قرار المرأة في البيت للقيام بوظيفه الزوجيه ووظيفه الام لا يعبد ذلك اي وظيفه لا بد من أن يدرك هذا فالمراه هي مصنع الرجال اما وزوجه واختا وبنتا بس زمان كان فيه رجال مائة الإشكالية يعني الرجل بيقرؤ ويتعلم وينقل إليها الدين في البيت يعلمها وبيحسن معاملتها ويربيها فما كانش تحتاج إلى أن تقرؤ ولذلك الشرع لما قال انها تقعد ما قال ان الرجل يمنعها من البوله لا تمنع الله مساجد الله قال ناسا ان صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في مسجدها بمسجد النبي مسجد المدينه ان الصلاه فيه ب1000 صلاه صلى الله عليه واله وسلم لكن ان احتاجت ان تخرج الى المسجد ولم يكن شيء يعني يمنع من هذا الخروج ان الخروج يحرم زي الطريق الانها زي انها يعني هتخرج بغير نفسه الإسلام الاسلام فهتفتن الرجال او هتفتن بهم ونحو هذا من الامور التي تحرم الخروج فاحتاج ان لا تمنعوا ايمان يعني ان سالتك ان تذهب الى المسجد ولم يكن اسمع إما أنك انت توفي حاجتها من التعليم والتربية يبقى خلاص، وإما أنك لم توفي وهي محتاجة ورادت التفرغ لتتعلم. هذه الفكرة العامة في شرع الإسلام وفقه المسلم القاعدة كذا بتقول يا أنت اختبار كلما كان حال المرأة أسر كان ذلك لها أخر حتى عندما صلاتها في البيت في مخدعها يعني في عرسها في البيت. يعني في الصالة وحجرة النوم جنب السرير والدولات قال لا تبقى صلاتوها في مقدعي الحوز حيث لا يراها أحد هذا أفضل لها من صلاتيها في الصالة اللي يعني أعين الناس العياد والدرايح والدجايها يكتون فكلما كان حال طب الكلام ده ما بيعجبش الناس لكن لا بد أن نقوله من باب أن نصدع بالحق فحيثما وجد الرجال ورتيحة وسائل التعليم والتربيه للمرأة ولم تحتاج للقروب فالافضل لها ألا خطر ومن هنا في إم الشرعة لم يوجب عليها صلاة الجمعة ولم يوجب عليها صلاة الجمعة صلوات الجمعة تحتاج للقروب والدرس وعندناش المرأة اللي دخولها وتقولها وغروها وقارن شوف القرار استقرار المراه والبيت هذا الافتراض في بيوت كن ولا تمرجن تبرج الجاهلية الأولى إذا صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة أن تؤدى المقصود بالصلاة الجماعة أن تؤدى الصلاوات الخمسة في الجماعة في المسجد لا أن يؤدي الإنسان اختلفت وجهات الفقايا المسلمين بشان حكم صلاه الجماعه على ثلاثه اقوال انها طرد عين أنها طرد كفايه انها سنه مؤكده وفي السنه المؤكده عند بعض اهل العلم يعني انها واجبه كما في تعبير قراءه المالكيه والحنفيه يعني قريبا من الواجبة يعني دون الفرض فرض عيد ودل لهم بحديث أعمى الذي جاء من رسول الله وقال يا رسول الله رخص لي أن أصلي في بيتي فانه تحضره الصلاة والطريق إلى المسجد محروفة بالمخاطر، ولا أجد من يقودني إلى المسجد ده كان النبي رخص له أول أمر أن يصلي في بيته فلما هم بالانصراف نادى عليه ارجع قال هل تسمع الأذان يعني معناه إن البيت قريب من المسجد لا يشوف عليك قال اذا فأجب يعني تعال إلى المسجد وأجب المؤذن وصلي مع الناس فلو كان أحد من له في أن يترك الصلاة في الجماعة في المسجد لرق صلياء الأعمى وحضرتك مبصر وتستطيع القنضي والطرق الآن لبقى الجبلية ولا الصحراويه صحيح فيما طبط في مصر ولكن يعني برضه دون الجبال فما فيش مانع يقول بينك أو بينك وردي الصلاة في مصر فلما لم يرخص للأعمى يبقى أنت من باب أولى لا يرخص لك ثم صلاه الخوف التي ستاته في الحرب ف إذا يعني فيه الصلاة فلتكن طائفة منهم معك يصلون في الحرب صلاة الخوف جماعة والجيش ينقسم إلى قسمين قسم يصف في وجه العدو وقسم يصلي بالإمام مع أن الوقت وقت شدة يعني شيء فلو كانت تترك صلاة الجماعة لسبب لا في حال الحرب فلما لم تترك ويبقى انقسم الجيش طائفه تصلى الكثير وترجع تحرس وطائفه كانت تحرس فذاك تصلى الكثير شيء ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم امام طائفه رجلا يصلي بالناس يعني يضحي الامام ويذهب الى حيث هؤلاء الذين تخلفوا عن حضور صلاه الجماعه ويصطاع ان احررك عليه بالمنتهى يا حضراته ويستحق التحرير لا تارك اي واجب ولا لمباع ولا لسنه من هنا فان جماعه العلماء من اهل التحقيق كالحنابله ومن وافقوا والمصري شيخ الاسناد التبيه وبعض البهاء المحدثين من الشافعيه كابن المنذر وغيره يرون ان صلاه الجماعه فرض عين يجب على كل مسلم رجل حر صحيح غير مريض مقيم غير مسافر ان يؤدي الصلاه جماعه في المسجد طيب طيب فاين ان يؤديها في المسجد مع الجماعه فرد صحيحا مع الحديث. ليس معنى الفرض العين إنه لو صلى الله وحده تكون صلاته باطلة. اللي قال لو صلى الله وحده باطل صلاته عارفين مين ابن حزم الضاهر. حزم الظاهر اللي قال لكن العلماء المحققون اللي قالوا إنها فرض عيني. يعني ابن حزم وافقا في أنها فرض عين. لكن في الأفر المترتب على تركها او ما قالوا لا تصح منهم منفرده مع الايه لكن هو قال تقبلوا صلاة لا, لا تقبل منها الكلام قضيه ماذا بالشافعيه بعض قاله ان صلاه الجماعه فرض كفايه هو روايه عن امام احمد يعني يكفي ان يقوم بها عدد يحصل بهم عماره في المساجد ويبقى المسجد مفتوح وتقام فيه الصلاة وفيه أذان فإذا وجد هذا العدد يبقى هذا كاف وتصف الجماعة عن الباب الحنفية والمالفية ومن وفقهم قالوا سنة موكلة لكن الحقيقه بعد التحقق من عبارة فيهم في هذا الموضع أن السنة المؤكدة بمعنى الواجب هي دون الفرض لكن قريبة من الواجب سنة المؤكدة فيه. طيب ما الذي يظهر لنا روحان من هذه الأقوال الثلاثة الحي الذي يظهر روحانه أنه صلاة الجماعة فرض عين على المسلم الذكر الحر المكلف هو البالغ العاقل الصحيح غير المريض المقيم غير المسافر يعني مشفات الجماعة السفر مشفات الجماعة المرم ما عندوش حاجة يعتذر بيها ربنا لكن هنا الحقيقة يرد هذا السؤال هل من شرط الجماعة المسجد ولا يمكن الجماعه تقام في اي مكان في البيت مع زوجته واولاده في العمل المصلحه الحكوميه هل المسجد شرط لانعقاد جماعته الصحيح ان المسجد ليس بشرط لكن لابد هنا أن يفعل المسلم حديث النبي لا صلاة لجار المسجد الا فيه يعني ما تبقاش عاده المسلم أن تنقطع صرطه طوال حياته بالمسجد يعني لا يذهب إلى المسجد إلا محمولا على الأعناق يوم وفاته ليصلى عليه تبه هذا للمعنى أنت بالمسجد بيوتي في الأرض المساجد وزواه وزواه فإذا كان في بعض الأحوال القليلة أكل في البيت في العمل صليت إحدى الصلوات الخمسة في البيت مع الأولاد والزوجة علشان كان في أكل أو في ظروف لكن ما تبقاش العاده جاريه على انك تصلي في البيت ومقطوع الصله بمسجد الحي القريب منك فاحرص على ان تودي الصلاه جماعه في المسجد ان امكن والا جماعه في البيت والا جماعه في العمل لكن ما تصليش لحالك ابدا وانفردا جماعه الصلاه مهمه جدا والمسلم يعني يتق الله ما استطاع فاتق الله ما استطاع هذا حكم صلاة الجماعة باختصار طيب الحكمة من مشروعية الجماعة يعني هي هذا التحاب اجتماع الكلمه وحدة الصف التحاب وطرح الطبار ده المفروض طبعا فوبش نحن نصلي مع بعض بعض هذا يقتاب وهذا ينام وهذا يقطع فالإسلام يريد أن تكون أمة المسلمين يدا واحد على سواها أمة مجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب وفق آليات ليتحقق في نفس المسلم معنى الاجتماع آليات الصلاة الجماعة في الصلاة الخمس وبعدين صلاه الجمعة الكبير وبعدين صلاه العيدين اليه الحج اليه يريد ان يكون المسلمون كالبنيان المرصوص قوه المسلمين في اجتماعهم وضعف المسلمين في فقتهم من مقصودات العباد تنميه هذه المعاني لما نجتمع ونتراحم ونتحاب ونتكافل هذا قوة المجتمع الحياة يفتقد المجتمع الآن ونعاني من هذه المشكلات والخلاف بسبب أن الناس ما جمعهم مسجد ما جمعتهم صلاة ما وقفوا بين يدي الله وما سجدوا لله في موضع محيلة واحده وأكثر ما امتم الله به على المسلمين يعني واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا العدد الذي تنعقد به الجماعة اثنان واحد يأم واحد يكون مأموما والمرأة تأم النساء ولا تأم الرجال يعني لا يصلح أن تكون مرأة اماما للرجال ما تدرك به صلاة الجماعة لمن أتى مسبوقا قولان للعلماء، قول أهل التحقيق واختيار شخص الإسلام إن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة لأن الشرع أمط بالركوع الإدراك فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فاعتبر إن هذا حد أقامه الشرع فلا تدرك الجماعة يعني لا ينال الإنسان ثواب الجماعة إلا بأن يدرك معهم الركعة الأخيرة ولو ان يكون الامام في حاله ضعف فاذا ركع بعض الركوع وقام بقى صلى الاربع ركعات لوحده ولا الثلاثة ولا التنتين يبقى فاته توهج لكن عند جماهير الفقهاء الحنفيه والمالكيه واسف الحنفيه والشافعيه ما قالوا دي بسمه مذهب المالك في الحنفيه والشافعيه والصحيح عند الحنابله أن الجماعة تدرك يعني يدرك المسبوق ثواب الجماعة ما لم يسلم لنا حتى لو أدركوا كنت شاهد إليه طيب فائدة في الكلام دي هذا فائدة إنك إنت فحرص على أن تدرك الجماعة من أولها يعني مش بسمع سامع الأذان وسامع الاقام وعمال لسه في خلاص أنا هأدرك معهم فمن كان حريصا وحال بينه وبين أن يحضر الصلاة يعني أمر خارج عن إرادته وليس من قبيل التلاهي ولا التشاول يرجى له إن شاء الله على مذهب الجمهور أن يكون قد أدرك الجمهور يرجى له ودائماً كده يبقى ما فيش فيها كلام قاطع كده لأن المسائل الاشتهابية اللي جرى فيها الخلاف فتقول يرجى له إن شاء الله يتقبل منه ما لم يكن متشاغلا ولا متلهيا وانما يعني اما المتشاغل المتلهي الى هذا الحد انه لا ندركه الا في التشهد يمضحون <تصفيق> كلا والله شفاف دوام طيب من يصح ان يكون اماما في الصلاة من تصح امامته إن, ان يكون مستوفيا لشروط صحه الصلاه وان يكون مسلما على كلام ما قالتش بالغه لانه في خلاف في امامه الصبي هل يصح عن يوم الصبي الرجال البالغين الحقيقه السنه وردت بان حديث عمرو سلمة مقدم مع قومه وكان أحفظهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يأمه في الصلاة وكانوا يصلون خلف حتى المراء كانت تقولون خلف السقوط وليس سواء الصغية تبعوا لابس صوب بسيط فتقول واروا عنا سوءة إيمانكم يعني كانش في بقى ساعتها بانبرز ولا الحاجات دي يعني فعلا كانت الناس تلبس يعني السيال بسيطة وكانت كل في تنبيه ولكن عالية لك بسيط يضرب هناك للبدن، لكن إذا ركع يبدو سجد يمكن ان يكون هناك سؤال سبع لك لم يكون هناك سنوات فأمر النبي صلى الله عليه سؤال يقول لك ان يكون هناك سؤال ان يكون هناك سؤال يقول لك هذا الحديث النبي كان يعرف من حال قومه أنه لا يوجد فيه من يخسن أن يأمه من ولده حاضر فتكون هذه مسألة خاصة ولا تبطرد فإذا وجد في الناس من دون الصغير في الحفظ لكن الحد من الحفظ بتاعه تصح به الصلاة يعني الصغير أحفظ والكبير دونه في الحفظ لكن عنده حفظ تصح به الصلاة فمن يؤم الصغير ودن فجماهير الفقهاء الحية على أنه إمامة الصغير في صلاة الفريض يفرقون بين النافئة والقضير يقولون لا تصح في هذه الحقيقة لا تصح والحقيقة الكلام الواحد طبعا في بداية في بحث المسألة يعني الواحد كان ينطلق بالحديث حديث صاعد ويقول ان جماعه القهاء يعني قالا فظا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجهته هذه فلما تقرا كلام القهاء من الكلام الذي من الخدام الدي صاحب الدين قال لأن اعمال الصلاه منها الجهر ومنها السر الذي لا يرى ولا يطلع عليه والصغير لا يؤمن على أعمال الصلاة عم يا طرى المراحة وضع ما احنا ما شفناش طيب العيل ده لما أرى أرى كويس لكن لما سجد سبح، لما ركع ده شغلان مخيفة ألا يؤمن على أعمال الصلاة تسلم له أعمال الصلاة كده وهذه الخضية لما انتقلنا من الصغير إلى إمامة الفاسق أنا أريدك بس أن تعرف لماذا اتلقى الفاسخ. الفاسخ ده اللي هو بيعالم بالمعصية ولا يستحي من الله الفسق هو الجهر بالمعصية الأصل من المسلم فيه حياء من ربنا حتى ولو قدر أن يعصي يستحي. إذا هو كده يعني بيشرب السجار لكن ما يشوف لا, لا يروح رمية كده استخدى كده فهذا الاستخداء جيد يعني في وخذه ضمير في يقظه لكن التاني وقاعد وجايب الاغنيه بتاع الوليه الوحشه العفشة دي ولا فتح التلفزيون على المنظر العريان ومعليه قوي كده ويشوف وبعدين يجي في الصلعه ويزي امام فالفقهاء لما بحثوا المساله هل هذا الفاسق يؤتمن على اعمال الصلاه شوف القضية يؤتمن على أعمال الصلاة ده مضيع في العالم فمش هيبقى مضيع في السر هيضحك في المسلمين هيصلي بهم من غير ما يسبح هيصلي بهم من غير ما يقرا الفتحة وصورة شوف القضية ما هو هذا يؤتمن فالقضيه في الظاهر الله بعض العلماء قالوا والله إحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر الصلاه لها أركام ظاهرة وشروط ظاهرة فإذا وجدوا الظاهر يبقى نكروا السر إلى إيه من يعلم السر وأعطى من السر لنا الظاهر والله يتولى السرائر فتكون صلاته إيه صحيح الآخرون قالوا لا نحن خايفين جدا لأنه يبغي أن يتولى الصلاة من يكون أمينا على أعمالها وأقوالها وبعض أقوالها وأعمالها سر وإذا كان هذا غير مأمون في الظاهر فلسنا نأمنه في الإيه؟ في الضاطن إذا يكون ذكرا فلا تصح إمامة الانثى أن يكون بالغا فلا تجوز إمامة الصبي للرجال ولا للنساء مطلقا لا في الفرد ولا في النفل عند أكثر الفقهاء لانه غير مكلف طيب وصلاته تقع نفلا وجوز بعض الفقهاء امامته طيب الى اخر الكلام طيب من اولى بالامامه يا القوم احفظهم لكتاب الله او في روايه اقراهم فإن تساوى في الحفظ والقراءه يبقى اقرههم وهنا خلاف حقيقي لو وجد الأحفظ الذي ليس بفقيه والأفقه الذي ليس بحافظ فمن يقدم نقول يقول يا الشركان في الحفظ وواحد أفقه من الثاني بقى هيقدم الأحفظ الأفقه ده بغير خلاف اجتمع فيه وسطانا أنه أحفظ وأنه أحفظ. لكن كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا ما يكون أحدهما أحفظ والآخر أفقه ودونه في الحب فمن يقدم من تعلق بالحديث يوم القومة أقرأهم أو أحفظهم فقال يبا يقدم الأحف ومن قال اللي هو بتاع الفقه إذا يجينا فأصدر الفقه يعني برضو مش يسيبه أنفسهم لك لا يقدم الأفقه وإن كان دونه في الحب ألا أنه قد يعرض له في صلاته ما يحتاج إلى الفقه يعني فات راكعة نسي القوع نسي الصعود نسي قراءة فهيعني إذا لم يكن فقيها فيبقى إذا وجد من دون الأحفظ لكن عنده محفوظ يحتاج إليه في الصلاة وهو كاف أن يبقى يقدم الفقيه على الأحفظ. وده كلام يعني أنا اميل إلى ترجيحه باعتباري أنني بتعرف طيب <تصفيق> خذ بالك يعني يعني الصمعة يعني كما يقول حتى العوام الصمعة بكر الصمعة التركة. عمل في مجال الفقه تلاقي لغته وأداؤه ومنظوره حتى وتفكيره بخلاف من عمل في مجال الحديث بخلاف من عامل في مجال التفسير، بسرعة مرئة حيئة أخوات المحدثات الفضميات ولذلك كتابته أيا كتابة المحدثين كاملت مع فتح البارد يشرح صحيح البخاري قال. الكلام بتاع ما يجب على المأموم يفعله موقف الإمام المأموم هذا كلام لا يرمونا نيجي في ضفحة 76 الحالات التي تنفط فيها الصلوات الرضعية طبعاً ما ما هذا ليس كلام الفقهاء كلام الفقهاء يقولون صلاة أهل الأعضاء صلاة أهل الأعضاء يعني العنوانة دية بتاع الحالات التي تنفط فيها الصلوات الرضعية ايش بتاع الفقهاء؟ عنوانا بتاع الجماعة المهددين وعنوانا هيك نعمل صلاة وقال الأعضاء لما نيجي بنبرز كتاب الصلاة في فقه الإسلامي يقول لك صلاة ال... أو يقول لك صلاة المريض أو يقول قصر المسافر الصلاة أو يقول الجمع بين الصلاتين يعني لنهم الصلاحات كده بنشتغل بيها فأهل الأعضار ثلاثه المريض والخائف والمسافر الصلاه اللي احنا درسناها ديت ودرسنا اركانها وصفاتها و... يعني سامحوني انا قاعده طويله بتعب شويه عشان ظهري فاقول انه هؤلاء ورد الشرع بتخفيف عليهم فذكرنا في ركن القيام للقادر عليه المريض ان يصلي جالسا ورد السنه فإن لم يستطع على جن فإن لم يستطع فقصت فيها على ظاهره فإن لم يستطع فيومئ بطرفه صعب الصلاة بعينيه كده ويكون إيماءه في ركوع بخلاف إيماءه في السجود في السجود يبقى أخط شوائه طيب المسافر الجنوع الثاني من أهل المريض والمسافر والقائد ثلاثة دولة المسافر هل يشرع له أن يقصر الصلاه رباعيه فيصلي هذه الصلاه ركعتين قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح انت قصور من الصلاه لا اثم ولا ارجل تصلي الصلاه رباعيه ركعتين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هل الله يقول فلما قضت هو واستقر الإسلام وقامت أولاده وكانت الغلمة للمسلمين والعزه نسال الله ان يعز الإسلام والمسلمين وعنه هيئ للبلاد والعباد سبل للهدى والمشغال تقول سعادة دي خلاص من لكن احنا دلوقتي شوف تغير الحال فبين له النبي صلى الله عليه وسلم من ايه عامه من الله سبحانه وتعالى فيشرع المسافر قصر الصلاه الرباعيه بان يصليها ركعتين بسبب الصلاه بدليل القران الايه و اذا أو او بدليل السنه فرزت الصلاه ركعتين ركعتين ثم كان انديدت في الحضر وقصرت السفر فهذا يدلنا على ان صلاه السفر الرباعيه ركعتين من دليل القران والسنه هنا بقى في كلام الفقهاء يقولون حكم القصر الأمر الاول ما حكم القصر الكتابة الفقهيه ترد على هذا معنى القصر وبعد المعنى مشروعية القصر يشرع ولا يشرع الدليل طيب الصفر الذي يشرع فيه القصر ما الذي يشرع من الصفر أن تخسر فيه الصلاة وما الذي لا يشرع إلى كم من الزمن يقصر المسافر الصلاة كلها أمور فقهية يعني أنا أحاول حقيقة أن أجمع لكم بين ال الكلام لكني لا أستطيع أن أفك عن عرض الفقه عرضيش فحكم قصر المسافر الصلاة اختلف الفقهاء إلى قوله أن القصر رخصه سنة مستحب فمن شاء قصر ومن شاء أتم ومن قصر صلاته صحيحة ومن أتم صلاته صحيح لكن أيهما أفضل القصر أو الإتمام الأفضل القصر إن الله يحب أن تفاقوا قصر ده القول الأول ودل عليه جماهير الفقهاء الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابل القول الثاني إن القصر للمسافر واجب ويالي فان اتم الصلاه صلى الله عليه وسلم عامدا من غير ان يجلس للتشهد في الركعتين الاوليين وقام بعد الركعتين الاوليين الى الثالثه من غير ان يتشهد هل وقع صلاته باطلا غير صحيح طب لو قعد قالوا خلاص فصل بين الواجب وتبقى ركعتين الأخرايين سنة فكأنه قرن بين الواجب والسنة فلو لم يحصل بالتشاهد يبقى صلاة للصحيح اللي قال هذا الحنفي: فانقصوا عندهم في السفر واجب. لكن الواجب عند الحنفية له دلالة قصة بخلاف القرن الواجب ما ثبت لليل مرضي نحن أحديث أحاد وهو اختيار شيخ الإسلام المتينية في أحد الاختيارين عنه في حكم القصر اختار في مره المسنه كمذهب الجمهور وفي مره الروايه كمذهب الحنفي وأي الاختيارين هو اخر مفيش اجابه طيب على اي حال نحن نميل الى مذهب الجمهور ان القصر سري ورخصه وان القصر افضل من الايمان يبقى هذا حكم القصر طيب ما هي ضوابط مشروعيه القصر ضوابط مشروعيه القصر ضابطه ان يكون السفر مباحا لا انه سفر محرم مش سفر معصيه سفر مباح لنزهه الحلال او لعمل الحلال او لتعلمه سفر مباح لكن السفر المحرم لأن احنا قلنا القصر رخص ورخص الله لا تكون للعصاة ذلك تخفيف من ربكم على العصاة تخفيف لاهل الطاع يا يزيد فلو كان السفر المعصيه يعني المسافر يرجع اقول له طيب يعني, يعني بدل ما تضيع يا صحتك في الصلاة تصلي اربع ركعات صلى ركعتين عشان تبقى متوفر للحرام للقمار للقتل للسرقه هذا لا يشرع له القصر لأنه سفروا شنو سفر ايه؟ ها معصيه سفر محرم طيب السفر ان يكون سفر طاعه طيب هل كل سفر اي مسافه الحقيقه الفقائي المسلمون اختلفوا إلى ثلاث وجهات وجه تحديد الصفر تحديدا مكانيا بالمسافه من مكان إلى مكان بين المكانين مسافة تقدر بأربعة برد ستة عشر فرسفا ثمانية واربعين ميلا ثمانية وثمانين كيلو بالكيلو بتاعنا كيلو متر المعروف. وهي المسافة من القاهرة إلى طنطا 85 كيلو وهذا مذهب جماهير الفقهاء الائمه الثلاثة المالكية والشافعية والحنابية فإذا نقصت المسافة عن 85 كيلو إذا لا يشرع القصر وكذلك كل رخص الصفر القصر والفطر والجمع يعني لا يفطر لا يقصر لا يجمع لأن هذا ليس صفراً معتبرا في الشرق طب جابوا الكلام نابنين آل حديث ابن عمر يا ولا ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة إلا فيما بين مكة وعصفان وعصفان قرية على البحر إلى الشمال من مكة يعني بعد جدا أو قريبا من جدة بينها وبين مكة وصفان حوالي الأربعة برد دي والبريد أربعة فراسخ 16 فرسخة والفرسخ 12 ميل ل 48 ميل والميل ما يخفض من كيلوين يعني كيلو بعض التاني هي حوالي كما قلت لكم من 85 كيلو متر بس ورد عن عبد الله بن عباس وعن واحد اخرى فيها دون ذلك ما وجه تعلقهم بهذا لا, لا لا جوابه وهذا المتعلق يدلون على انه هذا كلام ليس يسلم به لي ليس صحيحا من وجهه نظرنا او من وجهه التحقيق من العلماء التحديد المكان المسافر في وجهه ثانيه عند الفقهاء هي وجهه التحديد للسفر تحديدا زمانيا انه بيستغرق من الزمن ما كانش فيه بقى طبعا سيارات طائرات اما كان انه يمشي على رجليه او يركب بغلته الدابه بتاعته او يركب بعيره فقالوا يبقى السفر هو الذي يقطعه الانسان في ثلاثه ايام وليالي اللي هو بيستغرق هذا الزمن اليامسح المسافر حديث النوع السلام ثلاثة أيام نحيا بيهد فكام ذا الصفر المشروع اللي بيستغرق من الزمن ثلاثة أيام بليالين بالسير المعتاد سواء بالقدم أو بالإبل أو بالبغلة ولما تيجي تحول هذا السير إلى مسافة هيقترب فعلا من الخمسة وتمينين كيلو يعني الخمسة كيلو طبعا طب تطلع في السيارة بسبب بتقطعها بالسيارة في ساعة لكن لو مشيت هتأخذ الزمن ده تقريبا كنت بقى صحيح زيهم كده ومعافى مش هتاعة من أول كم كيلو طيب الوجه الثالث الحية في التحديد للسفر وهي الوجه التي يرى أنها الصواب من وجهة النظر أنا قلت متعلق الجمهور حديث ابن عمر وابن عباس يا أهل مكة لكن ورد عنهما حديث أخرى فما متعلق الجمهور بهذا الحديث دون بقية الأحاديث عن ورد عنهم مسافات أكثر وأقل لا جواب وجد الحنفية قياس في غير هم قاسوا حديث المس أو بنوا على قاسوا على حديث المس يمسح المساف لما تاملنا النصوص جماعة الفقهاء المحققين منهم شيخ الإسلام تيميه وغيره وجدوا أن السفر مطلق في النصوص وإذا ضربت في الأرض يعني انتقلتم من مكان لمكان السفر هنا محدد بمسافة ولا مطلق, مطلق طيب ده في القرآن طيب في السنة الصلاة المسافر برضو مطلق المسافر من غير ما يحد من كان سفره هو لكذا طيب يبقى لا تحديد للسفر في نصوص القرآن ولا في السنة طب الصفر في لغة العرب كلمة سفر دي وردت في لغة العرب هل لهذه الكلمة دلالة زمنية ولا دلالة مكانية احنا وجدنا أنه بحثنا في المعجمات لقينا من العرب بتطلق سفر على المسافة الأوليلة وتطلقها أيضا عن المسافة الكثيرة وعلى المسافه التي تصار زمنا طويلا المسافه التي تصار زمنا قصير من غير تحديد للسفر لا بمسافة مكانية ولا بزمن نمت الاعتبارات اخرى مشقه الطريق صعوبته وعورته احتياج المسافر إلى زاد فبقت كلمه سفر كلمه عرفيه فما تعارف الناس في اي زمن وهذا هيعرض له أن يختلف من زمن الى زمن على أنه سفر وسموه سفرا قالوا فهذا كاف بقطع النظر عن المساء وبقطع النظر عن الزمان يتعلق الأحكام الشرعيه دي فيشرع فيه القصر ويشرع فيه القطر فاذا كان العرف جاريا يعني انا جاي من اكتوبر لكم الان في نصف ساعة طبعا زمان يعني انا رحت اكتوبر وجاي من اكتوبر بقول ما مقولش مسافر بقول روحت انا جاي انا روحت لمحاضرة بس على ما الحاجة والعيال يصنون مجازة وفي طرح يكون انا جاي افطر معاكم ان شاء الله شوني لو قلنا الكلام ده يعني قبل مئة سنة ده انا مسافر مصر <تصفيق> انا مسافر مصر معين هي المسافة هي هي الخمسة والثلاثين فنزة ويعودوا يخبزوا لك ويجهزوا لك مية وييجوا يسلموا عليك ويوضعوك بالليل ويطلعوا معك على مشارف الطريق فلما كان قبل مئة سنة يقال عليه سفر يبقى يشرع فيه الليل. القصر والسفر اليوم يقال عليه أنا رحت وجيت ولم يعد يقال عليه سفر يبقى لا يشرع فيه القصر ولا الفر فيبقى التحديد العرفي ما نحنش عارفين الزمن الان المسافه بيننا وبين طنطا فعلا بنقول عليها سفر لان السياره تطول 85 كيلو لكن لو ادخله قطار سريع بيقطع المسافة في 10 دقائق ولا في ربع ساعه ولا ثلث ساعه الناس هتقول مسافر فلو رفعوا كلمه مسافر واحل محلها كلمه رايح وجاي يبقى هيتعلق هي حكم القصر برايح وجاي ولا هو متعلق بالسفر متعلق بالصفر فالتحديد الغرفي هو الصحيح مسألة الثالثة اللي بها وهي إلى كم من الزمن يقصر المسافر الصلاة لا لا لا يتعلق بها حكم القصر خلاص مدام شالت كلمة صفر وحطينا كلمة رايح وجاي، لأن الحكم معلق بصفر والصفر مطلق غير محدد فالتحديد الزماني له غير صحيح والتحديد المكاني فالتحديد بالعرف والعرف يختلف من زمن إلى لاعتبارات كثيرة جدا منها سهولة الطرق منها وسائل المواصلات الجديدة إلى كم من الزمن الحقيقة الفقهاء فصلوا وذكروا كلاما كثيرا قلاصته والذي نميل إليه ان المسافر اثناء السفر يعني ما يزال مسافرا لم يرسو لم يستقر لم يقم بعد يقصر الصلاه ما شاء الله يعني هو ماشي مسافر ولو شهر او شهرين يقصر ولو سنة يخسر الصلاه ما يزال مسافر طيب وصل الى البلد المسافر اليه خلاص وانا خرجت من هنا اريد ان اذهب الى طنطا وصلت الى البلد المصافر الى الآن الذا وصل اليه ناوياً ان يقيم به اقل من اربعة ايام ليس منها يوم الدخول ولا يوم الخروج اقل من اربعة ايام مصفيت ليس منها يوم الدخول يعني لا يحتسب في الاربعة يوم الدخول ولا يحتسب في الاربعة يوم الخروج قالوا هذا يقصر الصلاه ما لم ينود اقامة اكثر من ذلك طب ناون الاقامه اكثر من اربعه ايام يبقى من اول ما يدخل يعمل ايه له الصلاة هذا مذهب جميل الفقهاء المحققون من اهل العلم طيب طيب دخل البلد لا هو ناون الدخول لآشف الإقامة ولا غير ناون الإقامة وعنما هو رايح لمصلحة ليس يدري متى تقضى يوم اثنين ثلاثة خمسة عشر لم ينوي الإقامات قالوا هذا يقصر حتى يقضي حاجته طالت المدة أو إيه خشوة. فيبقى رايح يصيف وعارف أنه يقعد أسبوع ما يقصر في الصلاة من أول ما يصل للمصر ها يتم الصلاة لأنه ناون الإقامة أكثر من أربعة لكن واخد ثلاثة أيام بس في شرم الشيخ مثلا الإعلان اللي بيعملوه يبقى هذا يقصره لإيه بس يبقى صفر صفر إيه أنا طاعف يعني هو رايح علشان يقعد في حتة لوحده بعيد عن الخلق يشم الهواء يستمتع بالبحر لكن رايح علشان لك يشوف العر يبه وين ده يحصل الصلاة ولا يتموها ها يتموها و... ولعل الله أن يغفر له ويحتاج إلى أن يكسر من النوافل ويتهجر لعل الله إن الحسنات يذهبن السيئات طيب هذه صلاه المسادر يشرع فيها القصر ويشرع له الجمع لكن الحقيقة يفارق الجمع القصر القصر يختص بالصفر يعني لا قصر إلا في الصفر لكن الجمع يكون في السفر وفي الحضر فالمسافر الزيادة على القصر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما أو تأخيراً بحسب الايس أو المغرب والعشاء تقديما أو تأخيراً بحسب الايس ويشرع أيضاً للمقيم في الحضر أن يجمع الصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لغير مرض ومطر طب ليه؟ قال سيدنا ابن عباس في الحديث الآخر أراد ألا يخرج أمتك مرة كده عملها والفقاه يقولون والعمل عملوا على غير, غير هذا الحديث جد هذا آل العلم آل العلم يقولون الأصل من الصلاة والصلاة في وقتها كل صلاة ما لن تكون هماك حاجة وضرورة فكانوا الذي عملوا مرة كده علشان لو كانت حاجة وضرورة قطط فإذا لو تبقى حاجة وضرورة يبقى الأصل ألا من العلماء من توسع في الجمع ومنهم من ضيق في الجمع فأضيق المذاهب في جواز الجمع مذهب الماتريدي ما عندهمش جمع خالص الا في يوم عرفه هقول لك في عرفه بيجمع الظهر والعصر جمع تقديم وفي مذاهب بيجمع العشاء والمغرب جمع تقديم بس ما عندهمش جمع تام المالكيه والشافعيه جوزوا الجمعة للمرض المريض اللي بيشق عليه انه يصلي كل صلاه وقيا ووضوءه فجوزوا الجمعة للمرض فجمع الصفر وجمع المرض وجمع عرفة زودوا هنا أوسع الحياة ما من جمع أوسع اوتار المذاهب الحيه وابي حمدي قالوا جمع المرض وجمع المطر الليله المطيره وخص الجمع بالمطر بسبب المطر بين الصلاتين المغرب والعشاء لا ضهر ولا صس بس كانت لذا لذا يا مطر شديد بين المغرب والعشاء والمطر المطاص يشرع الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء لا ضهر ولا صس الذي يظهر من كلامنا أن الجمع ليس مقصدا بالصّ. هما القصد للقص بالصحر. يمكن أن يكون الجمع في الصفر ويمكن أن يكون في الحضر ومن مثل الجمع الجمع بسبب المرض الجمع بسبب المطر. أخيراً في صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف اللي هي الصلاة في الحرب ولا عيال عدة انا اكتفي بهيئه واحدة إنه الإمام بيقص الجيش إلى قسمين قسم بيحرص وقسم آخر بيصلي خلف الإمام من صلاة ربعية ركعتين. ثم يجلس بيامل للتشهد ما يقوم بش بعض ركعتين التشهد الاول ويقوم هذا القسم يتم لنفسه الصلاة جديد كفرائيين عشان يجل الصلاة جاولة اربع ركعة يتم لنفسه، ويسلمون وينصرفون الكراس وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي لكانت تعرص فيصلي بها الإمام الركعتين اللي إيه؟ ويجلس الإمام في الرضع لحتى ما هم يقومون ويحكون بليه الركعتين الأثيرتين ويسلم بهم ليه. علما كل طائفة اللي وصلت مع الإمام وصلت لحالها ركعت. الإمام في الطائفة الأولى جلت في التشهور الأقصى وفي الطائفة الثانية جلس في التشهور الأخير حتى اتم وسلم بهم ليه. ليه إحدى الصفات ولا يعني؟ أكثر من صفه حيه ذكرت هنا الكريمه بعض الصفه لكن الاكتفاء بصفه واحده امر يعني ذكر يوم صلاه الامه حفظ صلاه الجمعة واجب على الرجال الاحرار بالغي ليست على النساء اما المراه على ليست من اهل الجمعه فرض عين على ما فيه الشروط بان يكون مسلما ذكرا قررا بالغا عاقلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وأظروا البائعة ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة العبد المملوف والمرأة والصبي والمريض فبتسقط من رسالة الجمعة المرض والمطر وجبت ثم سقطت المسقط هنا المرض والمسقط هنا السقط فلا جمعه على مساف ولا جمعه على مريض العدد الذي تنعقد به الجمعه خلاف بين الفقهاء هل تنعقد الجمعه كما تنعقد الجماعه لامام وماموم ولا بامام ومامومين ولا بإمام وعشره من المصلين ولا بامام وأربعين من المصليين الحقيقة خلاف بين الفقهاء ولكل أدلة يعرض لها والصحيح الذي نميزه الحقيقة أنه كلما تنظر العدد في ولذلك سوف يأتي أو يعرض الفقهاء في مساله مسألة هل تتعدد الجمعه في المحلة الواحدة؟ الأصل أن تكون الجمعه واحدة في المحلة الواحدة مذجب جمع الجمعة يعني فيه في الحي مساجد صغيره للصلوات الخمس عشان ما حدش يمشي كتير ولا يتعب ولا يكسب لكن في الجمعه إذا فيه مسجد جامع كبير للجمعه يجتمع فيه اهل الحي يوم الجمعه فاذا كان المسجد كافيا لجماعه الحي يبقى لا يشرع ان يقام مسجد جمعه اخر هو مسجد واحد مقصودات الشرع الاجتماع فإذا حصل إنه الواحد يكفي يبقى لا يجوز الثاني الاثنين يكفيان بلا يجوز الثالث لكن الهيصه اللي احنا فيها ديت لانه لم تعد توجد الحقيقه يعني وراء الحياه والواقع من يرعى احكام الشرع فيهدف الى اقامتها على وجه الصحيح تبقى الدنيا هي زي ما احنا ماشيين جامع واحد للجمعه ولذلك كلما كثر العدد يعني كلما كبر العدد في الجمعه هذا مهم جدا وهذا العدد لابد فيه من ان يكون مقيما والعلماء يفرقون الحقيقه يعني بين المقيم والمصطاف ومن الذي تنعقد به الجمعه منهما فالوقت خلص ان لله وان الينا راجعون المقيم والمصوت المصوت من تكون المحلة وطنا له وده الأصل هو الذي يحتسب في العدد وهو الذي يصح أن يكون إماماً في الجمعة يطلب الناس وهو من تنعقد به الجمعة ده المصوت أما المقيم اللي هو من خارج البلد ويأتي للإقامة فيها وقتاً يعني لا يتخذوها وطنا عمل أو علم أو علاج أو نحو هذا هل تجيب عليه الجمعة ابتداء؟ قالوا لا تجب عليه ابتداء إلا تجب عليه تبعا للمستوطنين فإذا وجد من أهل المحله هذا العدد اللي تنعقد به الجمعة عليه لا تجب عليه تبعا لهم وإذا لم يوجد وحده جايله الاحتساب يعني هم مثلا قلنا ان عدد الجمعة 4 عام فهم 39 مستوطن واحد مقيم فاكملت لبعين بالواحد قالوا لا ما لا تجب الجمعة لا عليه هم مش أبعين ولا عليه لأن الوجوب عليه تبعا لهم فهي لم تجب عليهم في شوف الكلام ان أن يكونهم أربعين فإذا كانوا أربعين يبقى وجبت عليهم وإذا وجبت عليهم يبقى تجب عليه تبعا لهم طيب هل يصح أن يكون اماما فيها لا لا يحطب ولا يغب لانه من يطلب يا لا بد تكون الجمعه واجبه عليه هو ايه ده لكن هذا التقسيم الحقيقه تقسيم لا يقوم عليه دليل لا من القرآن ولا من يعني الناس في القران اما مسافر وإما مقيم المسافر يبقى ملوش احكام والمقيم عليه نفس الاحكام لا فرق بينه وبين المستوطن والتفريق بالمستوطن تفريق غير صحيح ماشي احنا هنكتفي بهذا القدر أنا في اللقاء المقبل وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وجزاك الله تهتيج في بعض وفي صلاة دون على <تس> لا تقديم والله وهو الصحيح خلافة, يجوز من يجوز. خلافة الحنبله يجوز اللي بيمنعونه طب الجمع يكون في اول أو... وقت وقت يجوز بين الوقتين ولا يجوز بين الوقتين او حسب ما يكون عايز